فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجوراً كثيراً وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم ورتبتم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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا لهم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاس وتكاسون في الأموال والأولاد كمثل غيز أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفر ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد وعفرة من الله ولضوان وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور سابقوا إلى عفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدك وَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ بِمُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلَ أن نَبْرَأَهَا إِنَّهُمْ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس وشديد وملافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من يخاف من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية ابتدعوها مَا ما كتب لها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق لعائتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كف ليل من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم